وإن امرأة خافت من بَعْلِهَا نشوزا أَوْ إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالح بينهما صلحا والصلح خير وَأُحْضِرَتِ الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فَإِنَّ الله كان بما تعملون خبيرا